السلام يا رجل بص بدايةً كده لكم بس إحنا لين نهارة كده لكم أنا مراجعات بدري سنة يعني في 14 ستة عملكم مراجعات لذي ما تأخرت شوية بدايةً عين شمس و أزر الفترة الجاية عنده مصدين جدا الجراحة عندكم في زحمة جاندة أو في الجراحة يعني تعدوكم بعد شوية إن شاء الله يعني مثلا كمان, كمان أسبوع ولا أسبوعين اداء الجراحه دي كل يوم في جراحة. كل يوم طب عايزين نقعد دلوقتي شويه وقت كده هوت في معظم النسب 2 على 100 قبل الزحمة الزحمه بعدها يا جماعه صعبه قوي يعني ما كانش لحقت خالص بعدها جراحة بعدها نسة. يعني الدنيا اللي جايه دي على فكره هي صعبه فدلوقتي توال دم كده هوت. ناخد كده هوت وقت كويس قوي ليه بقى لأن عندكم إن شاء الله إن عندكم جدا الليستة بتحفظ تحفظ تحفظ لا عن انت تكون فاهم وبتاع تجاهي. يعني اللي عندها فانكشنز دكتور فتهبه بيعملش اسئله دايركت ابدا مفيش سؤال في الناس عندنا مفيش سؤال يعني هو كده او انت تحفظ الكتاب يجي ويبني له من السؤال مش هاسمك كده قلت له فته في الازهر قال لها برض نفس نظام دار برض سالفات برضه فالفكره احنا دلوقتي عايزين ناخد النساء ده واحدة جدا مش على حاجة. قوي وبعد كده ان شاء الله نعيد الصبحية لو هي من تمام ان شاء الله احنا خالص كمان اسبوعين في الجنرال المجموعات كلها جنرال اربع مجموعات هناخد ميعاد اربع مجموعات فيعني هيبقى عندنا نوت تايم وقت ضيق جدا وهيبقى في ممكن اعمل مجموعتين مراجعه كمان بحيث لي مناسبوش يناسبوش انا عارف فيه النهارده ناس جايه عند دكتور معتز حد جاي عند دكتور معتز خالص طيب ماشي اوكي خلاص اوكي انا عارف ان فيه ناس اي جايه برده من الجراحة ده فيه ميعاد جراحة لا شغال فانا عارف والله الظروف كلها وعامل حسابي كويس قوي قلت تمام فان شاء الله ايه ده طلب يعني عايز منكم طلب واحد انا فكرت على فكره في في 2 ستايلز للمراجعه اول ستايل احنا ناخد الحصص الصغيره زي مثلا 7 9 او من 7:4 غاد 9 مع حس الصغيره اللي هو حصص تراجعهها في البيت وكان في ستايل تاني اللي هو الحصه الطويله شويه ليه فيه في واحد لكن انا عارف ان انتم مجموعتكم او يعني الدفع والجو العام دلوقتي والاتموسفير العام والانفايرمنت لو انتوا بتحبوش حاجات مطوله يعني هو ايدوبك لا احنا عايزين حاجه صغيره كده على قد ايه دماغنا كده حبه صغيرين وبعدين بقى كده نروح البيت نقراه ونرجع تاني يوم مفيش مشكله فعشان كده عامل لكم باذن الاسبوع جاي ان شاء الله اربع حضرات حد واتنين وتلاته واربعه حبه صغيرين تروحوا تروحوا بيتذاكرون تقرون بس انا مش عايز حد يذاكر حاجه خالص عايز تقروا السبجكتس سورسه دكاتره اللي انت شغال دي مشكله خالص كلنا لغة واحده معايا زي كره القدم مثل الايام دي, دي كده الناس بقت بتكلم كره القدم احنا نتكلم لغة واحده كلنا النساء يعني اللي بيذاكروا كتب القاهرة شغال اللي من عين شمس ما بيش مشكلة خالص وإن كان يعني انا برتاح في الفتره دي الناس اللي جاية برده الوقت مختلف عن بيت دفع ان هم يعني يعني هم عايزين برده ايه اللي هم يلموا المواضيع اه ومفيش مشكلة وكل حاجة بس برضه. ففي اللي هو اللي هو ده لسه وجاينا يعني بسات وجاينة 100 ورقه فده سورس جامد جدا اديها كده كده هتجيبوه ان شاء الله اخر السنة بس ما فيش مشكلة لو تجوه دلوقتي خلوه جنبكم بشايد السورس انا منظم قوي وفي اسكيمات جوه مش ملحوظه قوي لكن انا لما جواله دلوقتي فيها وصف جدا والكلام انطبق جدا على الكلام ان شاء الله اللي غير عارفه اللي في مجموعات بيذاكروا من كتب قاهرة انا عارف وفي بعض الناس عندهم كتب القاهره المكامعة الاظهر بالذات عندهم خدوا الكهورة يعني مقدسة عنده فاديش مشكلة داك من اي سورس مش نختلف مع بعض تماما تايم على ركس فيها ماشي مع كل السورسات كده وانعارف كل السورس فيه وانعارف ان فيه اخطاء في بعض السورسات هاولوهم على اخطاء دي با يصلى اخوها يا جماعة طيب هنبدأ ان نبدأ اول موضوع ان شاء الله هو التسياليج بانت الله رب معنا مين هناخد موضوع انا هنبدأ انا هركز عليه هركز على الموضوع حشرح منه تمانين من كل موضوع هركت الحاجات اللي هي الحاجات الصعبة اللي هي اللي هي صعبة الهضم شوي عادي تبدي تقول هركت لها حتى كده مش مهضومة كده حتى كده صعبة شوي هركت عليها ان شاء الله بعد الامسكيات برضو هنركت عليها الاسي هي هقول لك كده بيجي اس ولا بيجيش تمام والحل في الاخر كده شوية النقط اللي هي ممكن تيجي في الاسئلة دي اللي هي مش باركت اللي هي صعبة شوي معها إذا قالتنا على كده شاء الله هنراجع امسكيو امسكيو إن شاء الله بعد دي ما راجع ديمات يخلص إن شاء الله على طول حامل امسكيو تيون وقتها تقدروها هنقعد بقى نحل بقى عشر محاضرات الستني بيو الستني عشان تجهز الامتحان الجاي عندكم والامتحان بتاع انشامس والناس دي كلها معايا دكاتره طيب هنبدأ بقى ان شاء الله الفيسيولوجي بداية لحد نشوف بقى الفيميل اندوكراينال اكسس بيتكون من ايه اه والله العظيم اه والله تلاقيش حاجه ما تلاقيش <تصفيق> حاجه معايا دكاتره الفيمل اندوكراينال اكسس بيتكون من ايه يا بيتكون من عندنا اللي هو الماستر بتاعنا دكاتره هوين اللي هو القله بتاعتنا او الهيبوثالامس الهايبي تلامس بيطلع هرمون هايبي تلامس تلا هرمون الجي إن عيد بس بصح بقى في أكيد ذكتر وروضني معايا حاول تجاو بيطلع الهايبي هرمون بولاتروفين ريليزينج هرمون الجي ريليزينج هرمون, ال ريليزين هرمون. على اللي بتودري بيطلع هرمون زي ذكتره منين آ خلاص مش أول السنة هذا نص السنة. أنا أكيد -H -H. ده على ويطلع إستروجين وبروجسترون. معية بفي عندنا في في ميل الأكسس. هاي بيطلع مص وبيتوترى جينر اتش بتوترى إف إس وبروجسترون اللي بيشتغلوا على مين؟ بيشتغلوا على اليوترس السرطانة. صح؟ يس الحجم اتنين. يا أما دورة يا أما إيه؟ يا دورة يا على, على, على, على اليوترس يا دورة خلاص خلص, خلص وده العادي على فكرة. وده اليوشوال على فكره وفي احوال قليله مثلا 3 اربع مرات في العمر كله ممكن يحصل ايه يحصل معايا دكاتره خلي بالكم برده القصه مش ماشيه 1 1 واي بس بواحد لا مش القصه مش كده في دكاتره تفاعل بين الهرمونز مش كده عباره عن نغمه عباره عن هارموني فالهرمونز جاي من هارموني في عباره عن هارموني ونغمه بين كل هرمون معايا فشوفوا كده الجينر اتش العظيم دوت يا دكاتره تم ممكن يستجيب لنيجاتيف فيدباك باي ايستوجين وا يعني الاوفر اللي هو تحت خالص معايا دكاتره بيكلم اللي فوق خالص بيوصل اللي فوق خالص للجي ان ار اتش اجنراتش علينا بقى احنا كده تعبنا كفايه كده خلاص كده احنا كده خلصنا ايه اللي جبنا اخرنا بيطلع يعمل على مين على الجي ار اتش ولقينا جدا جدا جدا السكة قوي. طويلة قوي من اول تحت في الحوض لغاية البرين اللي هو اعلى حتى في الهيبو سلامس كتكترة، فهنسميها لونج نيجتيف فيديباك. لونج نيجتيف فيدي فيديباك. فحين برضو ان الجارين اللي هو الهيبو سالفة بتودري ممكن برضو يأكتم مع بعض. ممكن FSH و LH هما نفسهم برضو يعملوا ايه؟ نيجتيف فيديباك على مين؟ على GH and LH. فالعورين سمينا لونج، لكن ده كتكترة جارين تمو باد. هيبو سلامس و بتودري، فهنسميها ايه؟ هنسميها شورت نيجتيف إيه فيديباك. يبقى لونج نيجاتيف فيدباك وعندنا فيه شورت نيجاتيف ايه فيدباك وفوق كلنا حاسب نفسنا زي ما الجي ان بيحاسب نفسه هو كمان ازاي لما انا نفس ان الحد شوية بيلم نفسه فهو نفسه بيعمل على نفسه دكاتره نيجاتيف ايه فيدباك بيعمل نفسه self -inhibition. يبقى عندي فيه negative feedbacks. في عندي لونج نيجاتيف فيدباك وعندي شورت وعندي الترا شورت ايه الترا شورت بقى ان ان نفسه الجي ان ار اتش ده هي بتايه نفسه لما انا عندي الدكاتره في نيجاتيف فيدباك ثلاثة لون وبشور والترا بس القصة مش كلها سودة كده مش كلها نيجاتيف فيدباك برده في تشجيع برده في بوزيتيف فيدباك معايا ده وده بين ايه بين هرمونز الايستروجين والاف اس اتش والال اتش فالايستروجين ده ده كاتب تمام لما يزيد عن حد معين رقم بيتحفظ زي وقت البوستا ملهاش مفيش رنجات هو رقمه حفظ الصم اكتر من 200 بيكوجرام بير ليل اكتر من 50 ساعة يا دكاتره لو الاستروز زاد اكتر من 200 بيكوجرام بير مل اكتر من 50 ساعة هيعمل اندفاع وموجه عالية قوي للال اتش موجة معناها سيرج فهيعمل سيرج of ال يعني خلي بالك يا دكاتره ان دوت لما يعدي قوي يوصل ل 200 بيكوجرام بير مل وده بيحصل في الدورة في وقت واحد ده بيحصل يا في وقت في الدوره معينه هوريه دلوقتي الوقت اللي بيحصل فيه يتم بيعلى جدا، فيطلع ال L الهرمون المصفهر L H the Gnawizing Hormone. في حين إن البروجستون في نفس الوقت برض نفس الطوقيت، بس بيكون ساعتها very small dose او small level. في small level هيعملين هيعمل, هيعمل FSH سيرج هيعمل موضة واندفاع وعليان عليانين لي ال FSH. يبقى مرة تانية إذا دا كتلة ده التفاعلات بين الهرمونات. دي اللي اسمها feedbacks لديها مهمة وليها applications كتيرة زي الدور الدورة اللي لانقوات دلوقتي وزي درس البي سي او كام ده كله هيبقى فيه اللي هو الـ interactions والfeedbacks دي ليها نقطة مهمة او تمام عندنا اجزامبلز كتيرة جدا نقولها مرة تانية ان الجيل ناريش بطلع مين لا لا بص ان كنت بتواربها على حاجة رطيفة لاب انا هتطمع عليكم انتوا عرفتوا ازاي وحفزتوها ازاي ولها وصلها وراي مرة انا دا كتا بحيثت يقوم مرة وطولها وراي م سريع كده وتروح البيت اقروها مره كده كفايه وي. خلاص كده تمام معايا يا شباب يلا نقول مره ثانيه طلع مين اف و LH والال ايه بعد كده ايثروجستيرون في نيجاتيف feedback عندي في الطويلة واسمه ايه Long اللي هي من فين لفين ايثروجستيرون لمين وفي short FSH LH against مين وفي اللي هو الترا شورت نيجاتيف فيدباك الجينرال لكن في بالإيستروبوجسترون بس بشروط قاسية جدا الشرط القاسي اللي للإيستوشل يكون أعلى من 200 بيكو جرام برمين أكتر من 50 ساعة يعمل ألف يوم الهرمون عني هرمون المصاف في الهرمون مين؟ ال LH في حين البروجسترون في بري سمول ليفل حتى بسميها على كثرة البروجسترون الوليد ليه؟ لأول مع أول ظهوره في الميستوال سايكل أو في الأوريال سايكل في الهرمون والسايكل مع أول ظهوره و هو لسه صغير قوي كده هيعمل FSH search هنفعن بعد كده FSH search وال بقى.. -hand. LH Surge اللي التين مع بعض هذا كترة تعاون بقى تعاون فضيئ Hand in Hand LH Surge موجة LH مع موجة FSH اللي التين Hand in Hand مع بعض كده هو هيعملوا حدث هام جدا هو حدث Ovulation واخدين بالكم حدث ovulation فالدين هيحصلوا مع بعض وهيكون إيستجن في أقصى حالات في قمته ويبيني البرجسترون في بدايته والدين هيطلعوا LH و FSH ويعملوا الاوبيريشن طيب نيجي بعد سوايده كاتر لا لا رسمه لطيفه قوي ده, ده, ده, ده كاترام لطيف جدا بيوريك الاوفر انسايت معانا دا كاترة دياجرام يوريكم الوفيران سايتل بصوا دا كاترة هل يبقى بقى ايه هوريكم حا... كده اللي هو الترتيب دا كاترة بتحصل ازاي اللي هو الهرمونال الى معايا دكاتره دا كاترة بارقام هلنشيب ارقام واحد اثنين ثلاث اربع اوكي دي اول حاجة الحاجة التانية الخط اللي هو المتصل دوت يعني استيميليشن والخط المتقطع ده يعني انهيبشن اوكي هنعيش اول حاجه اول حاجه مين بيطلع هو مين الجينراتش لا في الاوفريان سايكل كلها انا على هنا على فكره السايكل هي سايكل يعني سايكل دي كلها عن يعني سايكل هي اول حاجه ابتدت عندنا هو الجينراتش يطلع بتاع الجينراتش يعني يقوموا رحيلينين الـ FSH هو المين في أول الدورة الـ FSH اسمه Follicle Stimulating Hormone فالـ FSH يعمل هذا كثيرا ينشط من الـ Follicles نكبر الفولكل، شايفين الفولكل Follicles عما تكبر لكن الـ Follicles بتطلع هرمون بتطلع ألي هرمون الـ Follicles بتطلع هرمون الاستوجين مع هذا هرمون الاستوجين لأن الـ جه نعرف بعد كده إنه هي عبارة عن خليتين أدي جرم دي ديات الملكه بتاعتنا وكل ملكه في الديه هو وصفتين وصفه اولى وصفه ثانيه هي نفس القصه الفوليكل دي عباره عن جراب عباره عن زي فوليكل زي فله كده اسمها دياتكا زي ورده كده في السنتر عندنا في مين في جيرم سيل في خليتين جنبها بقى في خلايا دياتكا اوريغا جدا منها اسمها جرانيولوزا سل وفي خلية براها اسمها سيتا سيل معايا دياتكا جرانيولوزا يعني اسمها جرانيول ودي مليانه اوف جرانيول يعني FULL OF جرانيول ودي دكاتره خلية بتغذي على فكرة الايه الجراني سيل اسمها الجرانيولوزا سيل اما التيكا سيل فالخلايا الخارجيه وكلمة تيكا يعني الحافظة يعني الحافظ يعني الجريد فمن بره اسمها سيتا من جوه اسمها, اسمها اسمها جرانيولوزا البلاود بس الدكاتره بتخش دي السيكا بس البلاود بس بتخش ايه لي السيكا السيتا معايا دكاتره يعني البلاود بتخش الجرانيولوزا في الاول تخش السيتا بس طيب ايه اللي بيحصل بقى خلي بالك الدكاتره عندنا كو ابريشن كو ابريشن جدا بين السيكا وغريلوزا. هذه هنا السيكا cell هنا سيكا وهذه غريلوزا. اللي بيحصل السيكا وغريلوزا عشان الله في الفميم احلى حاجة في الفميم. هو هرمون الإستروجين اللي بيخلي فميم فميم. السي اس ال الكوليسترول من بلاد بيست السي كسال الكوليسترول من وتحوله جوه الى اندروجين يعني الكوليسترول ده اتحول الى جوه بس خلي بالك ده هنا في, في الاوفري ما ينفعش يطلع اندروجين هذا الاندروجين دوت بيخش من يعني اللي هو الاندروجين ده بيخش جوه في هنا مستني اسمه ايروماتيز هذا ايروماتيز ده هيحول اندروجين معاه بيعمل من التيتشر ازاي بيحول الخلايا اللاقيمين الى ايستوجين وبعد كده بيكرجع بعد كده ده فيوجن مره ثانيه لمين الدم ده اسمه على فكره 2-cell سيري ايه التو سيل ثيرا بقى عباره عن ايه عباره عن تو اوبريشن بتنين بتوع الجرمن سيل اللي هما موجودين في الفولك. اللي هما موجودين في الاوفاري هنا يا دكاتره فالاوفري ده كبير جواه سيلز كتيره الفوليكول الواحده عباره عن ثري سيلز السيل الاساسي منه ايه سيل اللي هي التاوند اوفن وعندنا فيه براها في الجرينوزا وفي سيكا السيكا والجرينوزا هما اللي بيطلعوا الهرمونات هما اللي بيطلعوا الهرمونز. ازاي بقى يا دكاتره ان جنبها الجلاس ديسنس معايا وفيها كوليسترول يخش قصته جوه السيكا يطلع اندروجين اندروجين يخش جوه الجرينوزا يطلع ايستروجين اشمعنى عشان جوه الجرينوزا فيه انزايم الاروماتيز انزايم خلي بالكم بقى يا ال الاف اس تي اتش والال اتش برده بيشجعها ويثقل الجرينوزا ازاي في هرمون عمال يصفر ويشجع مين السيكاسيد مين هو اللي بيصفر ويشجع اه ايه اسمه لوتينايزنج هرمون يبقى ال اتش بينشط مين السيكاسيد فحين ان الاف اس اتش يختار الجرينوزا سيل معايا يا دكاتره عشان يشجعها يعني الاف اس اتش بينشط جرينوزا سيل وبيكترها قوي في العدد قوي فعشان تقعد بيعمل ايه هي دي تكلا مالتيبيكيشن اوف ويكبر سايز اوف ذا فوليكول باشكاست هرمون الفوليكل ستيميليتينج هرمون ودي كبر السايز ثرو ملتيبيليكيشن اوف ذا ميل أو يعني بص ده بتاكره كده ادي ما هي ادي البومه جوه هي كل حواليها ده كل ده عباره عن معشر الجرانيولوزا واخدين بكم، وبره مش باينه هنا قوي بره في خليه كده بتبقى طبقتين معايا اللي هم اللي هم, هم السيكا اللي فيها بلاد بس والسيكا والخلايا دي كلها بتطلع عليه هرمون ايه اللي بيحصل بقى البداية عندنا مين؟ أهو. من الجين ناريج وشغال من على الببتيدري بيطلع من FSH وإلليش FSH بيكبر الفرقة لما الفرقة بتكبر من كورش طلع إيه طلع إسترش أهو هطلع إسترش بس إيه ده قريب قوي عشان كده برضو ايه يعني في ناس بتقول لك على الفيسيولوجي كده لك البنات غضارة شوي يعني برضو ايه يعني لازم تكون ماشي معهم إيه ميه ميه ميه. ما هم إيه مش معهم ما لا دوبل ايتش يعني يعني اللي مطلعه اف اللي كده يوم ما يتشطر شطر الاف يعملوا يعني بص ده كاتب هناوت الجينا اتش بي طلع بتوتر الاف اس اتش هيطلع ايتش هنا خط متخطط خط نقط ازاي الايتش ده هيعمل هيعمل انيبيشن للاف اس ولما يزيد كمان زيادة عمال تبقى بالفرق بيجي زيادة لما يزيد قوي قوي قوي فوق 200 بيكو جرام بير من 50 ساعة سيقوم بتطلع ايه دي كاتلة في الرقم خمسة اهو هيتطلع موجة من ال LH صح؟ مع دي كاتلة باش يعني انا اول حاجة ال GENERATCH ال GENERATCH تطلع FSH ال FSH يكبر الفوليك ال FSH بس هتنشط مين ال LH LH ال LH اسمه هاي من هاي ويعمل لوتونيزيشن ما اسمه لوتونايزينج. يعني لوتونايزين يعني بيدخل مادة اسمها لوتين جوه الخلايا الجسم المتبقي بعد الاوفيليشن الكوربس المتبقي بعد هيدخل فيه اسمها اللي في صفار البيض في السمنة اللي في الزيت يعني تحتوى على كوليسترول قوي اسمها مادة مادة هي الخام اللي منها هيطلع بعد كده ايستروجين اللي هيطلع يعمل انيبيشن للجي ان ويعمل له انيبيشن بجد بقى وتقف السيكل تماما وتنزل الدورة وتبدا سايكل جديده بجينال اتش جديد جين H يطلع, FSH. FSH يطلع يعمل FSH. فحين يزود مين يزود ال ال اتش يعمل ويعمل لوتونيزيشن. يطلع بعد كده ايستروجين اللي بيقعد يعيش 14 يوم، يطلع h بروجسترون كبنية كبيرة انهيبت ال gene ويقل ال gene الدورة ونبدأ الدورة جديدة ب gene ثم FSH ثم ايستروجين يعمل نقدر فيدباك على FSH وستيميليشن لل-LH لما يزيد ال-LH أو يعمل سرج، يعمل يا دكاتر ovulation ولوتونيزيشن ويتقالوا بكل اللي بيطلع إيستوجب ال-Gene-RH يطلع بك السايكل انهيبشن سايكل انتوا يا جماعة السايكل ماشيه ازاي دي الحته المطلوبه منك في السايكل مش مشكله خالص الاستروجينال سايكل اللي هو الخلايا هي شكلها عامل ازاي والمهمه المهمه اللي تهمني هو ده ده اللي بيجي فيه ال ام ده ده كل الاسئله كلها او النقط دي كلها فيها كل حته تالتها فيها اس كي فخلي بالك بصوا هو حلو جدا على فكرة. الجدول ده الديجرام ده بيوريه لك جميل قوي بدايه الجونادز ده كده اف يطلع ايستروجين يا من هيبيشن بس بيشجع ان ال اله يطلع كمية كبيرة يوم عمل يطلع كميات ضخمة من الهيشي برجترون الهيبتال جيناره وكل ساكل تنتهي وكل يقل بعد كده وتنزل منسز ونبدأ سايكل جديد سايكل جديد كتر في كم دوت؟ طيب نوريكم بقى هنا حاجة لطيفة قوي عشان الناس داخل الامتحار إن شاء الله كمان قسكي في عين شمس تمام؟ الامتحار الجاي ده ده دا كتره تمام في أخي السرعة الجدول ده رسمة تحتجلكم في امتحار إن شاء الله أجلك هذا هو الكوربيس ده, ده الذي نعمل من شويه هنرسم الخط هذا هو الخط هذا هو الخط هذا هو الخط هذا الخط هنا كده الخط هذا هو الخط هذا هو الخط هذا هو الخط هذا هو ده؟ هذا هو الخط هذا هو الخط هذا الاف اس اتش هيزيد هيزيد لكن لما يزيد هيقل بعد كده على طول السؤال ليه بيزيد يا دكتوره عشان هرمون ال اتش بيطلع طب ليه بيقل يا دكتوره عشان دوست كده مين بيزيد تحتيه ال اتش بيزيد جديد ايه بيجي تحتيه يعني خلي بالك يا دكتوره اللي هنا الاف اس بيزيد بعد كده تو يزيد تو ما يقل او ما يعلى ينزل على طول شورت ليفد شويه بيعيش كتير اشمعنى بيقل لي عشان هنا ال اتش اللي طلع بيعمله الليبشن نقضي في ده لكن اتش دكشن إلى 200 بيجو جرام بالملل قطب الخليسيصه من حيث الديوريشن لما اجي استبعد دي بيطلع ايه بقى بيطلع سيرج جامد جدا من ال اتش معايا دكاتره يبقى خلي بلكم يبقى ليه الهدرون ده ده ال اتش او بيث من ال خلي بقى يا دكاتره ال اتش ده بيعمل ايوتنايزيشن قبل ما تحصل اوبريشن نقطه دي كده غريبه عليكم شويه يعني خلي بلكم هنا بص البروجستيرون ده امتى البروجستيرون ده قبل الدوره بشويه معايا ليه بقى ال بيطلع قبل ما يحصل اوفيليشن ال اتش كمية كميه جدا من البروجسترون قبل الاوفيليشن يعني هنا خلي ال اتش اهو بيطلع كميه ضئيله من Progesterone قبل يعني من, بدل. يعني من يعني البروتوجست من قبل حتى الاوفيليشن كميه ضئيلة جدا هذا البروجسترون دوت اللي هو سمول ليفل الديك اللي هو فينا في هنا السعب بيكتين ده مين؟ سعب بيكتين ده البروجسترون طب سعب البروجسترون ده مين؟ سعب طب إيه مين؟ ده. طب ده مين, مين هو الـ FSH نمسك ساك من أولها FSH يطلع Eestrogen الـ Eestrogen يطلع الـ LH, LH طلع Small Level of progesterone. Progesterone يوم عامل ايه؟ FSH يحط... بعد يحصل حدث الـ ويتكون القربس لوتين الحاجة بعد يقول والـ LH بيقاله وهنا بيزيد الهرمون الايستروجين Estrogen بيزيدوا جدا في Day 21 في نص الليوثيال phase دي اسمها في Follicular فيها اسمها فيها في نص بزدتها زير فترة بالزدت البيك بتاع الهرمونز كله يعني Corpus Standard الكوربس 2 weeks في الاول يزيد شويه في الاكتيفيتي لحد نوصل يوصل الـ peak في النص بالظبط بعد كده بيقل يعني فانكشن تبقى كده بعد كده كده بيجي بقى ده اي حد في الدنيا بيوصل نص عمره كده بعد كده ده نوصل كده نوصل مثلا كده نص يعني نزيد في الايه في الـ وفي الـ في النشاط وكده ده نص عمرنا يعني انت في الكلاس ان شاء الله في تنزلوا بقى لغاية تقصى نص عمره بعد كده ايه شوي. شوي شوي. في الكورس تيم نفس القصة في الاول بديد الفنكشن بقى بيقل بعد كده. امتى في نص عمره يعني ما بين اسبوع واسبوع التاني. يعني اليوم دوت ده, ده احنا حسبنا 14 يوم واسبوع اليوم 21 ده البيكة of progesterone وايسترين ده المكسمال فنكشن of the corpus اللي عليها برضو تيم على فكرة هو عايش لوحده على فكرة ده فيري اكتف ده ده اكثر غده اكتف في الجسم كله هو الكوربس لوتيين شغال لوحده اسبوعين واخدين بالكم طلع كميه كبيره قوي من هرمونات وبص كده ال ال اتش بص ال اس اتش بيقل بس هو شغال وبيزيد وكل حاجه هو عمره اسبوعين بكده ليه بعد كده معنى ده غدره لو ما طلعش هرمون ينقصه مره ثانيه هيموت تخيلوا هو خلاص هو, هو ممكن يعيش بنفسه بطريقته يا جماعه بعد اسبوعين لو ما شحنش بهرمون جديد معايا كده هيموت معايا كترة. زي بيحفل يا دكاتره زي ما بيحصل ديورينج بريجننس ايه ده في ديورينج بريجننس يا دكاتره بيطلع هرمون جديد اسمه هرمون ال اتش سي جي بيخلي الكوستام يعيش اول ايه اول تلات شهور لكن لو ما ادلاش هذا الهرمون الكوستام بيموت يوم مرة ثانيه يا دكاتره الهرمونز مره ثانيه البداية عندنا بال اف اس اتش بقى كده يقل يقل يا دكاتره عشان خاطر ايه عشان خاطر ها عشان الهيستون ده بيعمل ايه بيزيد لما بيزيد لكن بيعمل ال اتش ايه ال اتش تطلع شعره بروجسترون هذه شارة بروجسترون تطلع مع ال يعملوا ويتكون الكوربوس اللي يطلع اللي هو 21 من البروجسترون لو ما حصلش بعد كده حمل يحصل ايه يا دكتور طيب لو حصل حمل بقى ده كاتر ايه اللي يحصل بقى لو حصل حمل يا دكاتره هيطلع هرمون من HCG صح ويخلي الكوربس تايما ايش قد ايه يعيش يعيش أول ثلاث ثلاث شهور أو ايه 10 ويكس تمام بيعيش كويس ويطلع فيها هرمونز قبل ما البلاسينتا تطلع وتشتغل منه بقى هي اللي هو الرايه وتكمل هي تطلع بعد كده هرمونز اوف بريجننسي البلاسينتا ويموت الكوربس لوتيم لما بيحصل على فيرتلايزيشن بيحصل ايه بقى بيلفى يونيون اوف ميل اند فيميل يعني خلي بالكم عباره عن دي عباره عن اووم وحواليها طبقة طبقة, كترة. طبقة كلير طبقة يعني زونه او مساحة معايا دكاتره وكلير يعني تلييستا فحواليها زونه مع معايا دكاتره على هي عليها ريسبتورز الزونه التلييستا عليها ريسبتور. يعني مش ممكن ابني دكاتره نعمل اختلاط بين مثلا والانسان مش ممكن. ليه الريزربل عليها ريسبتور ما بتدخلش بس إلا الهيومان سبيشيز ولا ندخل انسانها أي حيوان تاني الزونه دي سبحان الله فيها ريسبتور سبيشيز سيتد بتدخل الكائن نفسه يعني ما ينفعش اختلاط الدكاتره باي حيوان حيوان تاني مستحيل ثيوريتيكالي مستحيل ليه الدكاتره لان هنا في زونا بتدخل بس اللي هو على الانسان دخل على الانسان بس بتاع مثلا قرود داخل قرود بس سبرم على القرود بس فما أي اي هي سبيشيز سبيسيفيك لا بيخش الاسبرم بتخش الهيد فقط لغير ما بيخش لا ايه لا النيك ولا التيل واخدين بالكم الهيد بس واخدين بالكم ادي الهيد اهيت او النيوكلياس وادي هنا في يكتموا مع بعض على فكره ما حد يعني على فكرة ما اسمهاش الزايجوت ما حد اسمها برو nuclear Stage ودي مهمه الشمس في الاسكي ساعات بتيجي دي مش لسه الزايجوت الزايجوت هي دكاتره هو خليه واحده بنيوكلياس واحده لكن دي اسمها برو نيوكليير فدي هي دكاتره عباره عن برو نيوكليير ستيج بينقسم بعد قطع تنقسم تنقسم هي بص كده بالكامل مجموعة من الخلايا وحولها الزنعي بتص دكاترة الزنعي الزنعي واثق مع هذه دكترة دي دكترة اسمها إيه بقى مجموعة من خلايا اسمها اسمها موريلا الموريلا يعني توتة توتة الموريلا خلي قولكم ببي دوت دكاترة بيحصل الفertilization في أي مكان جوا اليوترس ولا في أي حتى دخل المسكو الفertilization بيحصل في أي حتى في مكان خمس نجوم مكان خمس نجوم مع five stars يعني اوسع مكان في كلوبيا ديوب خمسة سنتي في خمسة مللي دايامتر يعني هنا فيوبيا ديوب عباره عن اربع اجزاء حد يفتكرها دكاتره في جزء انترستيشال مشي جوه مين جوه اليوتراين وول انترستيشال بعد كده في وصله كده اسمها ازموس بعد كده في مكان واسع كده اسمها ايه الامبولا بعد كده في المدخل يعني هنا دكاتره انترستيشال بارت مكان كده يجري جوه اليوتراس بعد كده في ازموس بعد كده في امبولا المكان المتسع الأمبول يعني المكان المتسع اسمها أمبولا باكياب ده كانت هنا فيه في يعني إيه الإنفالديبلوم يعني مدخن معايا فهنا في إنترستيشال فارد إزمس أمبولا وإنفالديبل المكان الجواز بيتم هنا في الفندو ده اللي هو خمس نجوم 5 ستارس عشان 5 سنتيمتر و 5 ميلي إيه إين دامتر بيحصل هنا باكياب الرحلة اللي هي ما ويفترة تيام دي هي في مرحلة أي مرحلة مرحلة, التوتا مرحلة التوتا مجموعة من الخلايا كده عاملة هي بالظبط هيوصل بعد كده الفرطيد أوفر متوصل إلى في مرحلة هذه مرحلة متوصل اليطرس بقى متوصل اليطرس تحول إلى هذه المرحلة المرحلة دي اسمها إيه دي اسمها blastocyst blastocyst كلمة يعني و لأن جواها fasna plus 2 cyst ودي المرحلة المهمة جت تبقى بتعمل كانت يا دكاتره بتعمل امبلانتشن يعني بتعلق في الرحم معايا هذه المرحلة ازاي بقى يا دكاتره بصوا البلاس سيست عباره عن طبقتين من الخلايا في طبقة خلايا خارجية وطبقة داخلية الزرقاء دي الداخليه الخارجية دي هتكون ايه كانت دكاتره هتكون تروفوبلاست يعني ايه الطبقه دي المسؤولة عن تكوين حاجات ليها علاقه بالتغذيه فاسمها تروفوبلاست معايا وهي في الاول تبقى خليه كده وبعدين، بعدها الخلايا دي تنقسم وتتكون بعدها طبقة كده. الطبقة دي عبارة عن طبقة خلوية. يعني خلوية يعني فيها خلايا خلايا خلايا. كل خلية ليها لكن لما تنقسم، تعمل الطبقة ما سايتوبلازم فش كلها كل واحد كده عمل بيضات مع بعض. معايا كلها كده في طبق واحد. سفر سفر سفر على كل بيض كده حتى واحدة كده بياض. بقيس ماس سينسيتيوم يعني الاتحاد سينسيتيو هذه طبعا اسمها خلي بالكم طبقه مهمة جدا ليه بقى؟ دي كل هرمونات خلي بالكم عكتب. كل كل هرمونز. هذه كده هتكون كده كده صوابع كده صوابع كده بالمنظر ده صوابع ويخش فيها مين ويخش فيها السيطو. يعني في الأول عامل كده جوه كده سيتو كده دا كاترة.. سيتو سيتو سيتو وعليها طبقه كده من السنسيتشي يعني دي كده دا يدور هنا. هتلى هنا طبقه طبقه كده صوابع صوابع صوابع كده عش في القدار من قدر الرحل هذه الصوابع اسمها فى هتمر بمراحل هذه الفى الضيو أول مرحلة اسمها Primary Villas عبارة عن ايه؟ عبارة عن inner citou and سنسيتشي sensation inner citou and سنسيتشي بعد sensation بعد شووق يعستيقون في البيبي هنا وقت time's result يعني التوه ان هو مش دير فيخش الميس دورمفيل في الصابع دي يعني الصابع دي بقى يبقى بعد كده هي ده كله ده عباره عن سايتو وفي جواها نيدر ومن بره فيه مين سينسيتي دي هي اسمها سيكندري فيلس يعني الفيللاي هتمر بمراحل زي ما جه كده مره هينشن قال لهم ايه ارسم مرحله عنشا قال لهم ارسم دم الماتور فيلاس هتلاقي دي موجوده عندك في مده امتحانات ارسم الديكيف دي لسه مش ماتور دي اللي كانت اسمها البلادي ما اللي بيحصل في البرايمري والسكندري البرايمري عبارة عن صوابع الصوابع دي عبارة عن inner, سايتو اوتر سنسيتيو جيب نيو سنسيتيو انقسامات من, من انقسامات التروفو أي التروفوبلاست اه التروفوبلاست هتتكون هنا بعد من مين السنسيتيو تروفوبلاست صوابع صوابع صوابع بالمنظر ده ويخش فيه السايتو بالمنظر ده يبقى سايتو سنسيتيو بس دي اسمها برايمري فيل هتكون جوا الميزودير هتكون جواها بلاد فيسيتس يبقى اسمها التريشري فيلس لسه السيت مش ماتور لسه لما تشورت بعد كتره بقى لما يسحى حاجه كمان ايه الحاجه كمان هيحصل انقسامات للسايت ويطلع كده بصوا كده صوابع كده ده كاتر الانفيدنج مين اللي هو السنسيتي صوابع كده عامل زي المسمار في مسمار اسمه مسمار فيشر بيحب الحيطه طالع منه صوابع كتير قوي عشان ما يخش في الحيطه يثبت فيها ما يطلعش هذا ده نفس القصه فدي الفلاي الصغيره اللي هي عباره عن سايتوتروف بلاست كده سايتوتروف كده كده هو شوف غلط مكتوبة وصفها غلط الأنكرين عبارة عن الأنكرين عبارة عن عبارة عن, عبارة عن سايت بلاست. بعد كده في داخل كده في الرحم وظيفة هو تثبيت اسمها انكرنج باللاي فهي عن سايتو فقط لا غير ما لهاش سيتو خالص وداخلة عشان تثبت من ثبت البيبي يعني البيبي ده دكاترة خلي بالكم بيعمل حدث او الباس سيستم جدا هو الامبلنتيشن تعلق في الجدار الرحمي عن طريق هازيل اللي هي اسمها برايمري ثم سكندري فيلاس ثم تيرش فيلاس البرايمري عن ايه عبارة عن سايت السكندري جواها اما التيرش فيلاس ففيها هي كتره بلاد فيسلز والماتشر فيلاس بقى كمان فيها انكيرينج انكيرينج بلود بتخش جوه عدد كتره الدسيديا او جوه الانديوم اوف بريجننس يعني دي تختلط ديتر اوف بريجننس نعم نعم اه المكيوله عباره عن منظر ده دي بقت مكيوله عباره عن ايه عباره عن سايتو وسنسيتيو وميزودير وبلاد فيسلز وانكرنج بلود كل دي اسمها يعني التيرشري لما تبقى فيها أنكرينجي باسمها ماتيوب <تصفيق> اه سايتو بس هي برا عن سايتو انفيدين سوابع لا, لا ايه آه. بس آه. بس سايتو سايتو سايتو طلع منها طلع من السايتو سوابع بس سوابع تزاوية كم لا قايت عادي ايه المشكلة ايه المشكلة إيه؟ بص اه لا مش اختفت ولا حاجه هي معديه منها بس معديه منها طلع منها صوابع بس ما فيهاش حاجه صوابع طلع منها صوابع قلت دكاتره بقى خلي بالكم الانتيشي دكاتره بيحصل في -endometrium of pregnancy. على فكره ال العادي خالص الديوترا عادي جدا يا في الحمل اسمه اسمه مختلف اسمه ديسيديا يعني ايه عن the -endometrium of pregnancy. -endometrium of pregnancy. يعني خلي بالكم الاندوميترام العادي خالص اسمه decidua ف decidua هي عبارة عن modified endometrium of pregnancy طب ليه اسمه ميه عشان ما هتحن شوية هتعفين دوميترام عبارة عن ايه دوميترام ده عبارة عن الاتف عبارة عن يا دكاترة glans كده خلاص glans كده وستروما. يعني دوميترام ده خلي بالكم لو احنا رسلنا دوميترام كده بالمنظر ده كده اهو هيبقى الاندوميترام عملت كده glans بالمنظر ده بالمنظر ده اهو وده ارتفت اهو وحولها استرومة بقى هنا استرومة استرومة دي عبرها عن ثلاثة ليرز ثلاثة ليرز اهو هنا ليره هنا هو لير دي لير دي لير دي لير دي لير دي. دي. دي. دي هنا انا كانت الاسترومة هنا انا كانت تبقى ايه closely back together الاستروم closely back together فاسمها استراطة compact time لانها compact تاوي دي كومباكت ودي فرصة تكون كومباكت مثل كده إيه؟ زي ملة السرير معنا؟ عشان البيبي ده فتره هينام في هذه الطبقه البيبي هيبلان في هذه الطبقه ادي البيبي لو حصل حمل اهو هنا بالمنظر هيبقى هنا كده, كده. فبينا في هذه الطبقة. بعد استخدام كومباكت في هنا طبقه كلها عن طبقه اسفنجيه عباره عن بلاد فيلز وعباره عن كابتز بس اسمها استراتم عشان دكاتره الدم يمشي خلالها يوصل لمين يوصل للكومباكت يوصل للبيبي لو كل الطبقه دي كلها كومباكت تبقى صعب قوي الدم يوصل للبيبي لازم تكون طبقه فيها فراغات عشان يخش في بلاد فيلز وتوصل هتعمل لها ديفيوجن سهل يوصل للبيبي الطبقات اللي فوقارين دكاتره اسمهم الفونكشنال لييرز ليه اسمهم الفانكشنال لايرز عشان هم ريسبوند تو هرمونات بيكبروا في الدورة وينزلوا مع دم المنس يعني دم الدورة دكاتره خلي بالكم في طبقات الاولانيين الكومباكتوم واسبنجوزوم وفي طبقه تحتانيه اسمها ستراتم بيزالز دي دكاتره بقى البيت دي القاعده الاساس احنا ممكن نهد مثلا الدور للدوار كله العمارة كلها من على وش بس دي الاساس عشان نبني عليه مرة ايه مره تانيه فالاساس ده اللي هو الاستراتم بيزالز ده دكاتره موجودة على في الرحم ما بيقعش ابدا اللي فوق بيقع وده بيبنيهم مرة تانية يعني البيزالز كل دورة عليها ان هي تطلع مره ثانيه سبنجوزوم بعد كده دي اخر الدور بعد كده تبني مره تانية اللي هو سبنجيزم اند مين اند كومباكت معها دكاتره التجدد هي البيز هي المسؤولة عن الريجنريشن اوف اندوتي لازم ربنا سبحان الله يعمل تجدد للاندوتي كل شهر معها دكاتره فلا تبقى فيه طبقة هي بتجدده كل شهر ايه الطريقه بتجدد الاندوتي هي البيزات هو ده نفس المنظر ده نفس دكاتره لما بقى تلاقي الغلاند تبرت شويه بقى فيها تكريشنز كتيره والكومباكتام تخنت شويه والاسبونجوزا بقى فيها بيسلس كتيرة وأخذين بالكم وهنا كمان جاء لها بلاد بيسلس على فكرة الان بيجيلها بيسلس كده هوت ستريت ما هي ستريت هي كمان لا بتجبر ولا بتزغل فبيجيلها ستريت أرتي واللي فوق بيجيلها إسبييرل أرتي طب ليه إسبييرل أرتي اللي فوق عشان دي كل اللي تhesionهم عمين يتضاروا مع الدورة واخذين بالكم بيدخالوا مع الدورة فالسيحه هنا هنا يجيلهم إيه إسبييرل أرتي يعني هنا بقولها Straight Art وهنا بيجي لها إيه عشان كل شوية بيكبروا مع الصيغ بيدخلوا فلازم هنا لما يتكشوا كده شوية إيه اللي بيحصل هذا Spiral Art اللي عامل زي السوستة يتفرت من غير ما فخلي بالكم لو ضفت Layers بقوله مسبرل Art أو Lower Layer بقولها هي مع خلي بالكم بقى كترة. اللي فانكشنال كل شهر ويتبينه مرة جديدة من هو داي جتتخنة ودي بقى فيها بسات قوي قوي الجلنس كبرت وبقى فيها سكريشنز دي, دي اسمها يبقى لو تسألت إيه هو عبارة عن موديفايد يعني هنا تخنت وكبرت وبقى فيها سكريشنز. نفس القصة ذكرت. كلها بقى فيها بس عالية بقى فيها إديما أكتر. طبعا سألتكم السؤال ليه بقى فيها قوي ليه فيها مياه كتيرة قوي؟ شو معناه؟ عشان تبقى ايه؟ تبقى عاملة كذا كذا زي ما ينفعش ببدأ إمبالت في اسمنت ما ينفعش. لازم على ذكر الإمبالت حاجة طرية شوي. فالإندوميتا بقى طري طري زي بالهرمون تبقى الإندوميتا بقى على ذكر فيها سكرشنز وفيها فلوتس. يبقى سلبي ببدأ يعمل عليه إمبالتيشة هو يخترقه بالإمبالتيشة ويخش ايه؟ يخش جواه. فدا هنا الإندوميتا بقى فيه مياه كتيرة بقى فيه سكرشنز كتيرة بقى فيه دم كتير. واخدين بالكم ده اللي اسمها ديسيدين اتي بقى خلي بالكم دي كاتره عباره عن 3 بارتس معايا بص بقى ده البي دهوت لا بص ركز في الالوان بقى عندنا في لون فوش اهو ادي لون فوشو معايا دي كاتره خلاص وفي لون تاني اللي هو ايه بقى اللون اللي هو ولا ده فايلت خلي ده فايلت وده لون ايه دوت فوشه ممكن ولا نخلي ده لون ايه دوت الاحمر الفاتينك دوت ده لون بينك وده لون ايه فايلت بص الفايلت بقى <تصفيق> بص الفايلت ده الفايلت اهو الفايت ده بتاع البيبي نفسه اللي هو تركيب في ادي في عن في ده خلي ده في في الاول كان ما يدور يعني كل ده بالله هنا في في اللايف زي هنا في ده فيديو ذكي قوي ذكي ازاي هو بيخش كده فقال لك بص كده المكان ده على فكرة بص ملاحظين كده ان هو دخل جوه الدسيدوا يعني بص يا دكاتره البينك ده كلاست ما تسيدو ادي الدسيدوا ايه اه دي الدسيدوا هنا وادي تسيدوا لاحظتوا كده دي ده دكاتره جوه الدسيدوا بص في طقم تسيدوا محوطاه اهو يعني هو بص دخل عمل ايه لو ده ليترس كده اهو خلاص وهنا الدسيدوا كده هو دخل جوه الدسيدو بالمنظر ده يعني بيجي هنا كده وكان فيه دايما يدور حواليها باللايدر ما يدور بالمنظر ده بس بيبي ذكي قال لك هنا في بس قدرتها عاليه هنا وفي تغذيه حلوه لكن هنا في هواء فيعمل ايه يا دكاتره صاحب بلين كاتب صح بس بيبي ده مش كاتب بيبي ده بيركز في واحدة بس ازاي قال لك هي الناحيه هنا كويسه فيها دم كويس لكن الناحيه فيه في هواء خلاص احنا هنحلق معايا لدين للفيلاي الناحيه دي فحلق ظربطه فاسمها بولد او اسمها كوريون ليفي يعني كوريا ليفي هذا هيدي لا ليفي لا لا لا ده اللي هو ده لا لا لا لا ليفي لا يعني يعني, يعني لا لا ليفي يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللي هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا فراندوزم يبقى هنا اسمه كورون فراندوزم وهنا اسمه كورن ليفي في دي هنا هنا كلها في هنا مع ليفي. وفي كده بقى كده بص كده مبطنة بيت يعني زي اللي فوق كده زي كده بيكون واحد كده نام على السرير ومتغطي باللحاف فهو نعم على السرير فيه تحته جسيدوى واللحاف جسيدوى وبقية القودة كلها جسيدوى واخدين بالكم اللي هو السرير اللي بي نعم عليه الجزء دوت من اول هنا لغاية هنا او على الصورة بعد كتبع من اول هنا لغاية هنا كل دي كلها اسمها السيدوى بيزاليس فهي البيز بتاعته النتجة المغطية اللي هي دي فدي اسمها السيدوى كابسولاريس يعني هي كبسوله يعني زي بتكون كبسول للبيبي اما ادكاترا بيت سيدوا بقى اللي هي بيد دي هنا وباقي دي كلها هنا فدي اسمها زي ما يكون بالظبط البريتونيوم فاسمها باراي تيلس. باراي تيلس. او ممكن تسميها سيدوا فيرا يا ليه فيرا يبقى في وقدين بالكم معي يا شباب يبخلي بالكم مرة تانية مرة تانية, مرة تانية. احنا كده قلنا دكاترة الفرطلاني عبارة عنه عبارة عن union of male and female to form mean الزيجب الزيجب ينقسم ينقسم ينقسم واربعه واربعه دي, دي كون من الموريلا الموريلا يتكون داخل هو space يبقى اسمها ايه بلاستوسيسيسي بلاستوسيسيسي دكاترة فيها outer cell mass outer cell اسمهم ايه truffle وفيها inner cell mass اللي هتكون البيبي ان شاء الله لتكون البيبي دوت اسماء انتريو بلاس التروفوبلاست يعني كانت تنقسم الى طبقتين طبقه داخليه خلويه خلايا خلايا خلايا وطبقه خارجيه عباره عن اللي هي البدر أملت, اللي هي عشان في بعد كده إلى بيزالز كابسولارز بيزالز وكابسولارز والكاليفتي سبيس لو حد ملاحظ بصوا يا جماعه الاستريس الاحمر ده ده سبيس اللي هو ده ده اللي عباره عن ايه ده عباره عن يوتراين كافيتي في السيلزات يقول لك هذا السبيس امتى يختفي يختفي امتى لما بيجي يملأ الرحم كله يختفي امتى يختفي دكاتره لما تلزق الكابسلارز في البرايتلز ده في بعض وينتهي هذا السبيس بيحصل امتى في الحمل الكلام ده كله بيحصل ده عند امتى عند اتناشر اسبوع 12 اسبوع ده في ناس بيحصلون حاجة غريبة غريبه قوي في حاجه اسمها حمل غزلاني ايه الحمل غزلاني بقى ان سعاده دكاتره ان هنا بيحصل اندومتريوم ده اللي هو التيدو ديت الكبسول والبريتال بيقوم منشط اندومتريوم كده كل شوية في وقت معينه بيبقى كل اربع اسابيع مش كل اربع اسابيع الله اعلم بس ده تفسير اللي عايز يعرف يبقى عليه بعد المحاضرة بعد دكاتره يعني كل فترة كده تقريبا يعني اربع اسابيع تلاقي في شوية دم نازل يقال ان الغزاله لما تبع غزاله ان شاء الله لكم باذن الله يقال ان الغزاله وهي حامل بينزل لها دوره فده بيسموها الحمل الغزلاني يعني وهي حامل بينزل منها دورة الحمل الغزلاني معايا دكاتره بس انا بطمن العينه والله على فكره عندك حمل اسمه حمل غزلاني حتى تفرحه يعني انا دكتور لا ما انت غزال لا هو حمل شبه بس مش غزالة. معها الحمل الغزلاني اللي هي بيحصل لها دورة وهي وهي حامل فقل بعد 12 معنا؟ أصبعتاشر أسبوع الكابسولاريس هيلزق فيه الفارايتاليس ويختفل السبيس تماماً معاهم ومحسسش إيه دورة بعد كده التحمل الغزدال اللي هو اسمه دي سيديوة بقى؟ هيموريج مهم جدا في الأبورشن هنروف الأبورشن مرة تانية لا الكوريوم البيبي سيديوم الأم نعم جوه بعض هاي بوس كده جوه بعض ازاي؟ ادي الصوابع داخله جوه الفوشة ايه؟ مع ده انا عايز اقول لك حاجه ثانيه جدا ده انا عايز اقول لك ان خلي بالك ان الكوريون فراندوزم اللي بيخش صوابع مهم جدا دي ده ايه مهم بعض؟ يعني خلي الجزء ده كل دوت اللي مع اللي هو من البيبي ومن الأم اللي من البيبي فراندوزم من الأم بعد حيكونوا ايه حيكونوا مهم جدا مسؤول عن تغذية بيبل هو مين؟ هو البلاسنتا يعني لو سألتك سألتك ايه هو الورجن اوف البلاسنت تقول لي ايه برا فعلا نقول فيها عندنا في two parts عندنا في fetal part وعندنا في maternal part الفيتال part منين كولون فراندوزم انت ارسلناه تشكلون فراندوزم ليه بطلعني في الله اللي ارسلناه من شوية دي بس هو قوي والكير قوي وبتعمده الشجرة بس ما كولون فراندوزم ما تسيده بيزالك انا حتى endometrium اللي هو ان ريليشن مع كرونفرندوزن فدي مع بعض بيكون يا دكاتره اكتر مهم جدا هو اللي هو البلاسنت واخدين بالكم يلا مع بعض بقى نوصف مين نوصف البلاسنتا. في البلاسنت في البلاسنت اكتب جنب وصفها دكاتره أربعة اس في الوصف جنب بلاسنت أول السكيما هي أربعة اس ده بقى البلاسنت يا دكاتره ده أول سؤال ريتن النهارده ده بيجي بجد ده امتحانات في, في الازهر عند شمس يعني الحاجات دي كانت بتيجي بره الكوريكلام بس لجنه اورال كاملة بلاسنت عندما أظهر سؤال written. سؤال written in the, the Anatomy of the placenta, the morphology of the placenta, the malformations and functions. سؤال placenta الأولين. هذا الأول هو سؤال بيجي في الدخاني. Give an account on the placenta. من حيث the anatomy, كما نقوله, morphology. من حيث تتكترة functions and the abnormalities. ده هو أول سؤال written. بصوابت بلسنتة في الكاترة أكتب جميعها كده 4S. يعني ماذا 4S في يعني miejsce, wielkość, owce, size, jest shape, where ja de katra? katra? الفوندس ده سماء لي. سقف في سقف ليه يترس اسم الفوندس معايا فارس في السما والبلاسينتا في الفوندس اوف ذا ايه اوف ذا خلي بالك انت خلي دايما البلاسينتا ورا او الرزق كده ما تبصش يعني انت بقى امشي واشتغل موجود ما تحطش في دماغك صح ولا صح جدك هجيرك. فعشان كده برضو, برضو البلاسينتا مش ليه هو جيله جيله جيله. خلاص أكتر أكتر من من يعني لو ده كده خلاص كدا. في موجودة في لكن موجودة في السقف الجأي على قدام او السقف جأي من خارجه لا هي على السقف الثرثثي ال على السقف من ورا يعني فندس esfياندس posterior معنى ده كذا فاندس posterior ومش آنتير اوك ده؟ يبقى خلي بقى في الفندس 132 دول بقى هي طولها طولها 20 سنتي معاها دكاتره طولها 20 سم لو احنا كده بصينا كده دكاتره للجنب بقى من الجنب هتلاقيه عامله ازاي تلاقي في السنتر كده عامله زي ايه بقى مش زي البيتزا بقى زي الايه زي الفطيره بقى بلاش البيتزا بقى فطيره تلاقي في من نص كده او مثلا نعمل مثلا ايه ااا آآ بسبوسه مثلا او كنافه تلاقي السنتر كده تخين صح والبريفه بترفع نفس القصة فين برضو في بلاسينتا في السنتر دكاتره تخين وبترفع كل ما نروح لفين للبريفه يعني السلتة دي كانت حوالي 3 سم وتيبرز يعني بترفع كل ما نروح فين نروح دي البريفل واخدين بالكم طب وزنها دي وزنها وزنها نص كيلو يا مرة تاني انا فتر السايز طولها شيه سنتي والقطرة في السلتة تخين وبترفع كل شوية يعني 3 سنتي طب والسايد ده نص كيلو معايا يا شباب <تصفيق> شو تعمل ازاي بتزايق زي بتزايق ديسكويد ان شيب ديسكويد دي ان شيب معها داكاترة فيها على فكرة two surfaces ليها ايه؟ ليها two surfaces في surface جميل وبيلمع وبتمحر كده وعليه كده طبقة اسمها amnion شايفين؟ والكورد ماسك فيه هذا surface داكاترة دا يبنحي البيبي المتدلع ونحي الام الغلبان المسكينة أكيد هذا surface أني يا داكاترة دا, دا surface يعني ايه؟ يعني داكاترة ده دا لنحي الكورد أملاك الكورد ماسك في البيبي فده fetal surface يعني البيبي دا داكاترة يحتكب بهذا surface فالأم تخليج جميل متغطي بطبقه اسمها امنيون طبقة لميع شكل بيلمع السرفس دوت والكورد ماسك فيه واخدين بالكم فده اسمه فيتال سيرفيس فيتال سيرفيس تتميز السيرفيس دي حاجه مهمه جدا ان عليه عروق عليه بيسلز بالمنظر ده لكن لاحظ معلومه جامده جدا ان هذه البيسلز نيفر تو ريتش المارجن بص كده انت اهو يخش يمشي على سطح السرفس على سطح البلاسينتا يجي 1 سم ويمخس لجوه 1 يقوم شايفين على البريفر مفيش إيه؟ مفيش فيش فيسل كروسنج وده مشكلة لو لقينا في بلاد فيسل كروسنج المارجن عارف ان في مشكلة عندي اقول لكم دلوقتي لكن خلي بالك هذا السيرفس اللي هو اسمه فيتال سيرفس يتميز انه بلسننج ولميع يتميز ان كتله الكورد ماسك فيه يتميز عليه بلاد فيسلز هذه فيسلز نيفر طب بص بقى على سيرفس في الأم. هو بعد داخل يعني نفس توينها بصينا كده ادي كده مثلا اهو معايا داتا بلاسينتا كده اهو وهنا كده البيبي بالمنظر ده كده ده هنا اسمه فيتال سيرفس اللي هو فيتال كريتيريا جليسنين بلميه عشان تغطي باي انيون الكورد ماسك فيه وعليه بلاد فيسلز بس هذي بلاد فيسلز نيفر تو ريتش الما اما السيرفس بقى اللي جوه بقى فده يا دكاتره عامل زي الطوب الاحمر طوب ظل ريد يعني بالشنيع ضل ريد الطوب الاحمر اهو معايا ومتقسم الى لو تلاحظ انه متقسم تعامل ده بيكون متقسم كده الماده دي بتبقى متقسم الى مثلثات مثلثات يعني ايه باللاتين يعني كوتي ليدون كوتي ليدون اهو مثلث كوتي ليدون عباره عن ايه كل كوتي ليدون كده زي ما تروح كده اهوت الايه تروح البلد كده وتمش يديك كده اهوت تام اي زرعة من الارض تطلع الزرعة حولش شوية تين. عن الفيلس والتين عباره عن فكل عبارة عن فيلس مع شوية فيلس مع سيديوا. دي, دي اسمها عبارة عن كل عبارة عن فيلس أو روت عليه تين سيديوا. في الفانداس نص كيلو. 20 معي وفي السنتر 3 سنتيميتر الشيب ديسكويت والسيرفسيز في تلويق نتور تعال نبص على الابنورمالتس مرة واحدة نبص على مين على الابنورمالتس يلا يا جماعة هنقلب معلش اللي بيتابع معاهم الكتاب هنقلب عدل فونكشن خش على الابنورمالتس هنفقد اللي احنا خدنا المورفولوجي فنقلب بقى الابنورمالتس تتكاثرة يلا يا جاعة الصيت الابنورمال صيت فين هي فين ممكنها فين اصلا طب في إليكم لو هي في الفندس على سيبتم او على فيبرويد راح بنقله في مكانها بس ابنورمال سايت اللي على ايه على فيبرويد او على سيبتم فده ابنورمال سايت ولا مش معايا الكلام ده يا دكتوره طب يا دكتوره بصوا ادي خاص انا مش هطلع على الفوندس فوق انا هنزل تحت تحت يبقى فين تحت تبقى بلاسنتا بريڤيا طب بصوا يا بلاسنتا البلاسنتا من ودمها طلعت في اليوتراس خالص راح في اي مكان تاني يبقى اسمها ايه اسمها اكتاب يبقى ابنورمال سايت يا دكتوره فوق على الفوندس فوق خلاص راكبه على على سبتم او على فيبرويد يما تحت لور سيجمينت يما تلقى تبرا ليوترس خالص تلقى تبرا هدمها معاها راحة فين بعد كده تم الى مكان اخر بسماء اقتضاك بريجنس تبتعان بصوا على السايد راجبه على سطر ازاي بشتخيله مش مشتخيله اهو سبتم اوه راجب عليه كده بالمنظر ده معاها دكاترة نيبا اكيه دكاترة باعلى مين بقى على إشي، الشيء, الشيء بعد على السايز، السايز ممكن تبقى كبيرة أو صغيرة، مع هذا ممكن تبقى كبيرة أو إيه أو صغيرة. سؤال، أنت تبقى كبيرة عندك زي إيه بحالات إيه كبيرة؟ زي مين؟ زي صح، زي تابيت ايه كمان، زي زي توينز، مع هذا كده زي تعرفين في مرض على فكرة هو كله كلب بلا سنتاس، رجتش رجتش برضو كبير عشان تبقى ديميتس، في مرض ده كده تأيل كلها برضو عم بلا عبارة عن عينب عينب عينب عينب عينب اسمها physical mole واخدين بالكم وكل كارسنو فيديك للمول هتلاقي ان كله ده عبارة عن ايه عبارة عن بلاسينتا مفيش بي بي خلق عبارة كلها عبارة عن ايه عم بلاسينتا physical mole twins monthly pregnancy طب اسمه البلاسينتا حياتي اسمه البلاسينتا في درس اسمه intra uterine gross restriction IGR ده فيه مثلا حوالي ما لا مكتوب عندك حوالي خمسين سبب في ال مع هذه فالاي فالأي دوت كل الأزام أي جعور دوت تعمل small بورس فبلاسنتا صغيره هي كمان طيب دي كده على الشيب على الفاتر abnormal shape abnormal ايه شيب. عندنا في ست أشكال غلط ست أشكال غلط لبلسنتا, لبلسنتا. هذه شيب. بص على كاترة بقى خلي بالكم أبنومال شيب صعب على عن ستة أشكال. إحنا كلينا على أبنومال سايت صح؟ أبنومال سايز وده أبنومال أبنومال شيب. عندنا في تلات أشكال منهم البلاسنتة في اثنين يعني هنا البلاسنتات كلها اثنينات. معانا ده كاترة تلات أشكال تا اثنين بلاسنتات مش بلاسنتة واحدة. وعند تلات أشكال بلاسنتة واحدة بس. طالع بصل على تلات أشكال اللي هو بلاسينتا اثنين. هي السيرويد تومني هدا كاتر السيرويد two loops ولا two parts parts ولا loops two loops طب لماذا قلنا two loops وقمنا two parts او ما معنى عشان في اسمس انبتوين مع اذا كترة وبلاسنتا ليش اقل من السيروين يعني يعني البلاسنتا تكون من two loops مع اذا لو كان بينهم بلاسنتا تيشوا اسمها two loops اسمها بالوبيت بلاسنتا البايلوبيت بلاسنتا أدي منظر لك بايلوبيت بلاسنت ده المنظره مع فينا حتى أنا بلاسينتا في بلاسينتا وبنهم بلاسنت تيشو. البايلو بيت بلاسنتة ذكرت البايلو بيت عن توب بلاسينتا بينهم بلاسنتة تيشو. ما نشجع بالسايز ممكن واحد كبير أو واحد صغير لكن طبعا بينهم اثنين بينهم تيشو اسمها بلاسنت. يعني أول اسمها باي يبقى بلاسنت. خلي بالك أبرع عن اثنين اثنين بلاسنتة بينهم بلاسنتة تتش. أدي منظر البيلوبيت على فكرة. أدي بلاسنت وادي بلاسنتة بينهم تتشوا. مش واضحة صعب عليكم؟ ما هو ده المنظر. اسمها حتى اللحظة دي لونها غير دي خالص. فدي اسمه بيلوبيت. تاني بيلوبيت. البيلوبيت عبارة عن هما جزئين بلاسنت اثنين بينهم بلاسنتا تتش. بس ما بيلوبيت بلاسنت. في هذا ممكن اثنين بلاسنتة ما فيش بينهم. بلاسينتا التشو بينهم شويه بس ايه منبرين زي دي كده بينهم ادي بلاسنتا إيه؟, ايه بينهم شويه ممبرينز. فدي اسمها اسمها يعني two parts. خلاص يبقى اول نوع اللي يعمل السيريت. لوب ولوب وبينهم بينهم فدي اسمها اما لو هنا عباره عن بينهم من اسمها اسمها باي بارتكل خلي بالك انا بشترط ان يكون حجم زي بعض في الباي بارتايت يعني البايلوبيت قلت لك حجم الديل حجم صغير ما تفرقش البايلوبيت واحده كبيره واحد متفرقش لكن الباي لو تبقى اسمها باي واحدة كبيرة كده واحده صغيرة كده شايفين يا الحجم اختلاف الحجم عامل ازاي شايفين ادكات بص زي دي وجايبين دي bi-partajt, bo rozmienimy w nim to jest, to jest, jest, يعني اتنين بلاسينتا باي لوبيت باي بارتايت بس قد بعض واكسسوري بلاسينتا معايا دكاتره في كم دوت تعال ناخد بقى البلاسينتا يا شباب اللي هي ايه اللي هي بلاسينتا في واحد اب نورمال تعرفين ان عارفين الراجل بيعمل البيت ازاي مثلا شفتوه شفتوا البيت ده شفتوا الفتايه دم اش تعمل ازاي بقى دم طاي كده اهوت صح يحط بيحط جوه الحشوه الكيلمها بعد كده بصوا يا دكاتره البلاسينتا برده خلي بالكم هي بس النورمال تا ملمومة لكن البلاستا الأبنورمال من ضمن الأشكال عارفين بلاستا البيتزا المفروضة أو البيتزا المفروضة تعبت بعملها لما يكون من البرينك وسات قطع جدا فدي اسمها على فكرة بلاستا بلاسنتا بلاستا عامل عملية ما يكون على فكرة البيتزا المفروضة خلاص كده يبقى كبيرة جدا على فكرة ممكن تحطوها ضمن الكوز أف لارج بلاستا طبعا ملتشف في لارج بلاستا اللي بيقول لك ميمبرانشيا مش هتتحفظ نعم تبقى أنت فاهم كل حاجة بسبب كوز من ضمن أسباب اللارج ديسنت دي بقى مشكلة كبيرة جدا دي بقى عشان تنزلها هيطلع عينك بقى ازاي بقى دي كبيره جت من برين تتلاقي كوره في ايدك تقعد تلعب ديسنتا للمبرين برين سناب ديسنتا لمبرانيشيا طبعا في حد سالني دكتور انا عايز افهم اشمعنى حصل الممبرانيشيا هقول لكم ايه اللي حصل ليه حصل الممبرانيشيا صاحب بالينيا ده كداب صح اللي بي لو طلع كداب وركز في اللي هنا واللي هنا يعني شاب كمان في كمان يبقى فيه في فيلاي كمان معايا دكاتره خلي بالك هو هيخلي كمان هيحصل هنا البرزستنس اوف ده بيبقى قوي ليه عشان مركز فيه بس هنا زي متجوز ايه, متجوز ايه, متجوز ايه, ايه, ايه اه يعني اه زوجتين يعني ما ايه بس ما ايه؟ بيجوز اتنين ايوه بيجوز اتنين بالظبط كده ايوه بصوا يا جماعة الواحد يتجوز واحدة بس كفايه انا وجهت نظري كده واحدة بس يا جماعة فايق قوي عشان اركز معها صح ولا من صح لكن يتجوز اتنين ده ده تديها يا صاحب ليه لا يعرف يركز مع دي ولا يركز مع دي ايه اللي يحصل بقى تطلع البلاستينتا اللي كبيرة قوي عشان هنا في فيلايت كتير قوي تطلع بقى ايه اه كده جدا جدا جدا اسمها بلاسينتا لمبرانيش يبقى هو بيرزستنس اوف يعني اللي حصل ان البريشيا بقت كتله كبيره قوي عن عشان دي ده دكاتره هنا في حصل عنده نركز هنا, ولا هنا. كلها ضعيفه كلها كلها ضعيفة جدا بس كبيرة بقى. كبيرة خلاص يبقى هو اللي حصل اللي سالك في امتحان ايه سبب البلاسينتا ميمبرانيشيا هو بريزيستنس اوف ذا لاي ان كوريون ليجي طيب اجي انا كده منظر المنظر الثاني ساعات تبقى عارفين التيك هولز او غراب جنين مخروم ساعات لاسنت بقى فيها خرم كده. زي التيك هولز كده اسمها بلاسينتا فيليستراتا يعني ليه فيليستراتا ومشوبك لاثلت اللي فيها خرم معها ربع جنيه مخرم معها دكاتره بلسنتال ايه فيليستراتا طيب يبقى هنا هنا دكاتر الاشكال تمام لمبرانيشيا وفيليستراتا واخر نوع بقى دكاتره نوع صعب قوي عليكم بس ركزوا فيه بقى نوع صعب قوي ايه بقى قصه دكاتره سنه بص يا دكتره البلاسينتا والكورون ليجو كورون فرندوز عامل زي زي يا دكتره الحله وغطاها يعني لو بص كده الغطا الحله قد الحله صح ولا أصغر ولا زي الحله صح يا دكتره وفي غطا حتى وفي تمسك كده منه كده من, من غطا الحله كده تمسك كده او بتاعه السواديه دي الكورن وغطى الحلة دوت ده, ده مين ده ده كوريون فرندوز والحانه نفسها اسمه ايه يا دكتره فيدو مين فيدو ديز المفروض يا دي دكتره المفروض ان الحلة وغطاها قد بعض معاد دكاتره اجي هنا كده بالمنظر خلاص المفروض انا ايه الحله وغطاها قد ايه قد أدي بعض غطا الحله والحله قد بعض ايه اللي بيحصل بعد دكاتره ان هنا بيجي لل البي بي دوت اللي هو بتاع عديه الابنورمال دي ده فيها شيء غريب قوي ايه الشيء الغريب ده المفروض ده كوريون مين كوريفراندوزا بيحصل بعد شويه في دمور في الكوريفراندوزا في اكبر كوريفراندوزا معاك يدم الكورين الكوريفراندوزا طب عايز حد كتر يقولي هو كان كماد كولوم يعني كان بعد مغطي بص مغطي ومغطي اسمه يا اسم شباب يعني معنى كده كتر ان هيكمل لهنا خلاص كورن ايه ليفي والكورن ليفي ده على فكرة عباره عن منبرين حاجه كده رقيقه منبرين وعليه من فوق هنا امن اهو امن امن امن بالمنظر ده الام تيجي يا جماعه نبص على البداسنت من فوق بقى يعني ايه حصل هنا ايه بقى الكورن فراندوزم حصل فيه ضمور على الاطراف داير ميدور على الاطراف داير ميدور يعني سيركم سيركم يعني داير ميدور خلاص دايما يدور البلاسينتا دايما فيه Atrophy فبقيت عن منبرين عبارة عن double layer من الكورن and amniac فmembrane اللاتن معناها فيلا فيلا يعني ميمبرين سيركم ذا لي بس سيركم أي عبارة عن ايه؟ بسوا كانت تعبارة عن current lev دايما فيه معايا معايا فيه معايا كبيرة بس كبير شوي التح ده كل ده كده المفروض دي حدود مين حدود الكيدوا بيزس طب امال ايه ده عن ايه ده عباره عن دبل لاير ده كوريون ليفي ده اتكورون فراندوزم وعليه من بره واخدين بالكم دي اسمها سيركم ديرمايدو فاليت بليسنت يبقى مرة ثانيه سيركم عبارة عن ايه شباب اهي عن دمور للكوريون فرندوزم فبقى ايه بقى ليفي ومتغطي في أوف من اسمها دكترة ايه اسمها سيركم دار ما يدور يعني من سيركم ادي منظر السيركم ادي منظر دا ومن تحت كده في تحت حاجة اكبر شوية. تمام. غطى صغير. فكملناه بمن برين معها دكترة دا اسمه دابليير اسمه سيركم دار زي ما يكون ايه سنيطة كده. اهو دار ما عن من دار وقد نباركوا اسمه circumvallate placenta يبقى مرة تانية عندك اكتبه مرة تانية بقى يا شباب الابنورمالكس مرة تانية قلنا في الصيت عرفتوا؟ يا اما في الابر سيجنت على السيطة مع الفيبرويد يا بلاسينتا بريف يا ايه يا اكتبك طيب الصيت يا كبير يا صغير صح؟ الشيط ثلاث اشكال بلاسينتا كنين باي. لبيت باي بارتايت لو قد بعض اكسيتو بلاسينتا لو كبير او صغيرة طب البلاسينتا الشكل واحد بس بس ما ايه بيت ربع جنيه مخروم دي المفحوده ربع جنين مخرووم معايا دكاتره و وسيركم ذا ليت بلاسينتا وسيركمبلت اي بلاسينتا السرفس بقى السرفس موقع دكاتره بلاسينتا بتوغل جوه الرحم بتوغل جوه ايه الرحم جوه عضل الرحم نفسه يعني لو هي دي دكاتره هنا كده المفروض ان دي المسلز البلاسينتا دكاتره اخرها الفيلا اخرها الايه الحجوه متخشش في المصل دي خالص في المصل خالص وادى اسمها, اسمها المصل كده فيها خط كده تخيلي. لو المصل المصل بس في أول أول 50% اسمها اكريتا أول اكريتا مع اول خمسين لو هي انسيت المفصل بقى يعني انسيت يعني داخل خمسين تانية انسيت فاسمها ما أنا لو بيرفوريتينج الرحم فاسمها ما فاسمها بيركريتا ما بير في الاتتشمنت of the placenta the عندك ثلاث درجات ثلاث درجات أكريتا أول 50% إن كريتا دخلت إيقاف المسل بير كريتا بير فوريتينج الرحم يبقى عنها ثلاث درجات دي هذا اللي هو او الزي بلاسنتة وزي يوترس عندي أكريتا إن كريتا بير كريتا الأكريتا أول المسل. الإن كريتا أما كريتا فبير شباب؟ nie ma tu nieprawidłowego przywiązania z blaszanta do zakołd. Nie the tu ma tu zakołd. Nie ma tu Nie ma فهو اصلاً يوشوالي هو إيه هو إك سنتريك إك يعني أوتسايد إك طوبك أوتسايد إتس نورمال سايد إك يعني أوتسايد فاسمه هذا كده إك سنتريك براسنتري ساعات بينشن غلط خالص وبعدين إيه؟ بص غلط خالص مثل أدي بلاسينتة راح جاي عد بريفري خالص يعني أدي بلاسينتة كده راح هو جاي عد بريفري خالص بقى المنظر عامل زي كده عامل زي زي مضرب التنس بقى بلاسينتة هو ماسك على الحرف داشلي اسمه باتل دور بلاسنتا يعني ايه باتل دور باتل دور معناها مطرب التنس باتل دور بلاسنتا يبقى اول ما كان غلط يمسك في الكورت معاه دكاتره الباتل دور اللي هو على المارجن بقى يجي على الحرف ويمسك ممكن ما يكملش اصلا يعني ممكن ما يكملش للبلاسنتا يعني ايه دكاتره لو دي بلاسنتا كده هو ينتهي بدري كده ويكمل في فيسز كده طب سؤال يا دكاثرة عايز حد يفكر معي مين مغطي الكورد؟ الممبرين مغطي الكورد ومغطي الفيتل سيرفس؟ برافو عليك طب عايز حد يسميلي التسمية ليه ويقول لي يعني هنا الفيسلز ماشية اهي بوس الفيسلز ماشية ازاي؟ ايدي يا دكاثرة؟ الامبلايكالفين يتعبيه امبلايك كورد ماشي عامل ازاي؟ يعني هنا كده في كده زي ما انتم كده ان شاء الله في الامتحان بيت اللي بعد امتحان الريت كده ان شاء الله والاوره طعيمه مبسوطين كده الامتحان كله جي من المحاضرات فما فيش مشكله خالص فتعالين كده ادكاتك بصوا بابتسامة عريضة جدا بالمنظر ده معاك انت سنه عريضة جدا ده شكل مين ده شكل امبليكا ارت الامبليكا الكور عباره عن تو ارتس اهو ادي ارت دي وادي ارت وانبليكن فين اهو التخيم قوي ده بصوا امبليكا ارتس وامبليكا دي ماشيين في الامبرينس بلاسنتا في شويه من فدي اسمها بص يعني من يعني من بريز فيلا، صح فيلا. فاسمها فيلا منتص يعني من برينس إنسيرشن ذا يبقى يخلي وقعد دكاتره اتتachment آف ذا كورت تو ذا بلاستا فيلا مينتاس ذا يبقى عندي باتل دور اللي شفناها قبل كده وده فيلا ذا بلاسنتا ماشي في تشوف بلاسينتا كالسيفيكيشن او يطلع منها تيومر زي فيزيك لرمول فيلمنتس انسارشون او كورد دي معناها ميمبرينس. يعني هو بص شوية ممبريناس يعني الكورد شوية في هنا بس فاسمها كورد الكورد عبارة عن وارتونس جلي بيحمي يعني هنا في وارتونس جلي بيحمي تمام بيحمي جامد جدا فهنا مافيش انخلص الوارتونس كمية البسلس انخلص الوارتونس الخلص باته لكن البسلس الكملة والميمبريز الكملة طيب ليه بعد كده كانت عامين بقى؟ ليه بعد كده على الفانكشن اف زي بلاسينتا فانكشنز اف زي بلاسينتا ماذا الـ Function أو زيبلاسينتا؟ كل حاجة تعمل كل حاجة يعني بتدخل هوا للبيبي Respiratory Function بتخليه قطل Neutriative Function يعني Neutrients ماذا الـ? بتعمل Execretion بتقنونه والتبروضكتس للأم فليها Execretory Function يبقى خليه أكد Function خلاص كده وNeutriative أول مزموعة. يبقى اول مجموعة عندنا اللي هو هواء، ثم وقت، و excretion. ثاني مجموعة عد كتره لوجيك function. يعني immunologic يعني إذا سنتا ذكتره بتعدي type من the immunoglobulins any type. بعطيني يا جماعة كان التلقت صارت كان ماجد أو جامد صح. اللي هو الجي والإي والإي, والإي والإم صح والدي. كان قاني واحد اصدر واحد فيه كان قاني واحد الجي الجي عدى كترق كان كروس البلاسينتا عشان كده خلي بالك في اليونيت ما تخصش انفكشن بيه اليونيو جلوبلين جي انه ممكن ينتقل من الامة عن طريق بلاسينتا صح؟ لحتى احنا ممكن تبدي للبيبي باسف اليونيتي انه نعدي الامة باكسيناشن دورينج بريجنانسي فتصنع اليونيو جلوبلين جي وتعدي البيب بعد كده زي مثلا ايه مشهور قوي التيتنوس نيونا صح ده كده مش صح فاكسين ممكن تقوم اما كون تكون ايج جي وتعدي بلاسنتا عادي فاليجيك فانكشن يعني بتعدي له بتبعت له ايميونوجلوبولين جي هييمو جيوتيك فانكشن البلاسينتا ده كده في ضمن مراحل تكوين البيبي بتصنع هرمون جلوبين اف هرمون اف بيتكون ازاي ممكن اف دوت بيتكون في مراحل أول مرحلة اليكسك هي أول حاجة بيطلع عليه هموجل من F. بعد كده Placenta، بعد كده Liver and بعد كده Bone يعني بتاع البيبي ده على مرحلة يكسك، بعد كده Placenta، بعد كذا Liver and spleen، بعد كذا Bone marrow. بتصنع F. هي بعض بعد الانزيم زي مين مثلا انزيمز التافئه ده كتب ايه هرمون او إنزيم شوري الانزيم لا لا هرمون الهرمون اللي بيطلع من اللي هو بيسي توتري بيعمل كونتراكشن لليوترس بيخليها تولد اسمه ايه اسمه اوكستوسين معايا ده كتب ده عن تسعة ماينا اسيد تسعة ماينا اسيد ده اللي هو الاكستوسين فهي بيطلع له انزيم يتكسر الانزيم يا اسازو فاسمه اوكسيوتسينيز يعني ازاز من اوكسيشن الحمل يكمل التافئه تعرفوا ويلده كم مرة ازاي؟ ولا حاجة سهل جدا افتح بقهم جزء اللي مقاعها سنة بوالدة مرة اللي مقاعها سنتين بوالدة مرتين معايا داكاترة فيه لجي عينا بقى ايه تلقبتك خالص داك مقاعها سنتين تقولك والدة مرة واحدة بس يلاكيد كانت حامل في ايه حامل في توم اكيد صح حامل في توم بدون شك ايه قصة بايا داكاترة ان داكاترة الكالسيوم دا بيتاخد من الام يعني بطريقة اكتب يعني غصنة عن غصنة يعني ده ده كتره ملتاع لبن ما بتاكلش لبن بتاخد كالسيوم بتاخدش كالسيوم دي بي, بي ده باخد كويس قوي زي الفل وكل حاجه تمام زي الفل المهم هنا انا ابقى كويس هو كده بيبي بي كده بيبي بي طماع, جد بي بي طماع جدا ده طماع جدا على وجه يعني كل البرازات كلها لغاثره بتكبر بس اشترادي بيبي ده يوصل ل 4 كيلو ولا تيوم ولا تيومر اقوى تيوم في الدنيا 5 كيلو في شهور ده يعني يظهر ياخد 10 سنين شبك كلينكل ابيرنت يبقى ماس 2 اللي هو من في ال... في الإنسان في الميل يعني من اكتر الكانسر بتحصل البروست ده مثلا دكاتره ده بيقعد مثلا ايه عند 20 سنة عند 60 سنة يعني يعني تخيلوا فيعني في, في الفيميل ولا الكانسر بروست ده يعني البي بقى يبقى 5 كيلو طماع جدا كل حاجه ياخدها من عين الام زي الكالسيوم طب مايش ده كده كنت صغير بقى كي. ما عندك ما عندك ادره فقصة ادره ايه دوت بياخد كل حاجة من ام منها الكالسيوم ازاي بقى بيطلع انزايم اسمه اسمه الكلاين فوسفاتيز انزايم الكالسيوم فستزم ليه ادره بياخد الكالسيوم من الام عشان يحطه فين في البيبي فتلاقوا ما لبن او ما بتاخدش كويس هيبوظ ثاني طبعا ما و... عندنا عندنا غريب جدا يبقى كذا، كده تلاقي ايه تلاقي عبيد شفت ازاي ويسالوه كان بنت كانت 10 سنين عندها 50 اه شتلاقي... تلاقي واحدة علىها ابيض مع والله العظيم وتلاقي ده جدا يعني عليها مثلا 20 سنة. 25, 25 سنة عندنا احنا في في في دمرداش يعني ايه يعني تحس عندها 60 سنة. 25 سنة ده خلاص كده لها ازاي كماما ايه كانت 25 سنة. كان كان في واحد تم كان عندها بين 12 سنة تتولد أربع مرات قبل كده أربع مرات فيعني يعني ما ينفع ده في امتحان مش مشكلة خاص الامتحان بس أنا عارف تيجاوضت زاي يعني عايزين لا خبراتك برده عايزين على كمان ما يعرف خبراتك في المواضيع دي يعني شاء الله فهنا بيطلع هنا اللي بيطلع في بياخد من الأم ويحط في البيض لما الأم يعيد توا تقع لما اوكسدوسينيز اللي الذي يأتزمي اوكسدوسين فده برض الانظام تطلع اهم حاجة في الهرمونز كله مش مهم اهم حاجة هو الـ ده اهم واحد <عادلت> ده اهم واحد كده الـ H-A-C-G الـ H-C-G هو Human Chorionic Neutrophin ده ما تسأل بيتضع امتى؟ والبيك امتى ويختفي امتى؟ فارسي معاد دادوة المساء الدياجرام ده يظهر امتى والبيك امتى ويختفي امتى؟ معها يظهر امتى؟ ابدل معها The Day of Implantation مع The Day of Implantation يظهر مع اول The Day Implantation مع Day of Implantation اول يظهر ما البيبي دوت Implant في اليوترس يطلع في الله Implant في اليوترس اسمه Human Chorionic Gratrophil او Implant في اليوترس يطلع The Sg واخدين بالكم The يظهر مع The Human of Implantation مين كانوا يقولون هذا كترة day of اليوم الدورة لو واحدة بتعرفش ان ينصح حامل اليوم الكامل ها دي كامل هذا كترة انت عرفوا هذا كترة البيبي ده implant يمت انا لسا اقل لكم بيقعد 3 في روبيان تيوب وثلاثة يام في اليوترس implant على السابع يعني يوم واحد وعشرين اه اليوم واحد وعشرين الدورة مع implant يوم واحد وعشرين الدورة هذا كترة خلاص يعني عرفين انتو اوف بروجسترون مع البيك دوت اليوم ده هنا بدي هنا إمplants ده بيبقى في أعلى حالات اش في أحسن حالاته و في اليوم ده يبديه إمplants إيش البيك أسهل شباب إسبوع الثامن للعيش البيك إسبوع الثامن للعاشر. ويختفي اثنين أربعة ثمانية. أسبوعين أربعة أسابيع ثمان أسابيع يختفي اسبوعين بعد بصوا يا جماعه عشان انتوا تتلخبطوا بعد الدليفري اسبوعين بعد دليفري واربعة بعد الابورشن نعم يا دكتور أربعة بعد ابورشن واتنين بعد دليفري دكتور مش متلخبطين لا لا لا هو صح كده اتنين يا بعد الدليفري واربعه بعد ابورشن ليه بقى ان هو البيك بتاعه عند 10 اسابيع وبيقل كل ما نتجه لمين للترم فعند التيرم يكون الكل بتاعه قليل بيبقى 5000 هنا بيبقى خمسين ألف يعني كل ما بقرب للترم كل ما بقل الف ده اقل واخدين بالكم ف بعد الابورشن و بعد بيختفي بعد من الدم ومن اليورن. بعد بعد الدليفري و بعد الايفاكويشن اوف ذا يبقى بعد الايه دليفري بعد الأبورشن و بعد الذ ممكن نشوف الدم او نشوف البول معايا ممكن ايلايدا في الاثنين ممكن تعمل في البول وفي الدم ممكن تعمل إليزا او فيه دريقة تانية في الدم اسمها الريا الريا ريديو اليونو السي لو دي معاد الدورة المنتظرة المنتظرة هادا كاترة اللي مشتيجة عشان يعاني حملت ممكن نكتشفه إيه في بدايته يعني ممكن نكتشفه مع ديف إيم بلانتيشن يعني ممكن نكتشف هادا كاترة قبل ما تدوره تيجي العيانة يعني أنا بتابع عيانين بتبقى هادا بعمل لهم الطفل نبيب تروح تروح رايته يا دكتور ليه في مش حامل قال سهل جدا ممكن اعرف لك قبل ما الدوره ديلي. اختبار في الدم قبل ما تيجي ممكن نكتشف بتدي عند خمسة يونت بس بيرليتر. يعني كده كده ممكن الدم يبين يطلع بوزيتيف واحده حامل قبل تنزل لها قبل ما تعمل مش تيجي يعني معاد لسه هيجي مثلا معايا مثلا يوم وليات يوم 12 من يوم خمسة انا في ما يظهر في الدم هو عند يونت اما دكتره في اليورين لسه انا اسبوع كمان بعد اللي هو الدورة جت لها الدوره انت فاكره دكتوره الدوره خلتت عليا ما جاتيش شهر ده لسه كمان اسبوع كمان وبحكي لك اختبار حمل لفيه في البول لو انت مستعجله الدم زي الفل يبين لك فورا لكن لو انت مش عايز ميه دم غالي شوية مثلا 30 جنيه اعملي البول البول, البول ده رخيص جدا ميعاد دكتره بس ثاني اسبوع بعد الميست بيلي عشان بكميه كبيره عزيزة عشان نتشكو محتاجين خمسين يونت بالليتر يبقى ممكن نشوف في البول او في الدم البول متأخر الدم بدري الدم إذا مع الإمplantsation لكن يعني مثلا لو هو قلنا إذا في المواعيد لو مسألة الدور متناشر يبقى من خمسة لاثناشر ممكن في الدم بعد يوم تسعتاشر في البول بعد كده ما يعرف دي ولا إيش ما يعرف دي فاهمين إذا كتر تاني يعني الدم على فكرة بدري يعني لو عينا قايم لسه الدور ما قتل ما قتلش وانفسام استعجال سكرني حاول مش حامل ممكن اعملها في الدم لسه بس وقال لسه قدامها اسبوع قبل ما تنزل او مش تنزل بقى هي ونصيبها ولا ممكن في الدم النهارده مع ديف امبلنتيشن انت مش حامل لكن لو عايزة في الدم استنى بقى دكتور دار ما جاتليش كمان اسبوع بعد كده نعم لو طب ايه المشكلة ما في الدم عادي يعني يعني في في البلد أيضا عايته وبعدها استنى شوية لو وجدته نيجاتيف ممكن عايته بعد أسبوع كمانا ما تدره من الزيتش مش مشكلة يعني ممكن يعملوه في أي وقت وعايته بعد أسبوع تاني طيب الفونكشن ديكاترة of hcg الفونكشن human chorionic neutrophic ده ده كانت اسمه الهرمون المنقذ ده اللي ينقذ كل بش تايم وإلا كان هيموت فكين لما كان بينزل ده اللي ينقذه ويخليه يكمل بعد كده يا بقى كده كمان عشرة أسابيع أول فترة أول فترة يا ده كثرة سبع أسابيع سبع أسابيع الحمل معتمد إكسكلوسيب حصريا زي ما كسر عام كده حصرياً عقمات هنا البروجسترون حصرياً على الكوربس لوتيم فأول سبع أسابيع سبع هنا فيش تراك بين الكوربس وبين البلاسينتا بعد عشرة أسابيع البروجسترون بيطلع من البلاسينتا المسؤول عن المنتنس اوف كوربوس تيتيا كل دوت هو مين يا دكاتره هو الاتش تي جي مسؤول عن المنتنس اوف ذا كوربوس تيتيا في أول فترة في الحمل على فكرة يا دكاتره الاتش تي جي وقال ان هو ليه دور مهم ان الأم ما تتفاعلش مع دي بتاعها وكانه جرافت ما تعملش انجكشن يعني الدكاتره قالت الأم ما بتلفضش يعني العلاقة ما بين الأم والفيتوس مش ده العلاقة ما بين أي جرافت والجسم مثل الانسابلانت من ضمن الـ هو الـ بيحمل بيبي اجنس تنين اجنس تنين اجنس تنين معاها دا كترة الحاجة التالتة كمان مهمة او بقى دا بقى للرجالة بقى للميز يا دا كترة دا بصراحة عمل معنا وجه الجميع داوي ازاي دا كترة ان احنا كلنا كنا ماشيين سكة الفينيز كل الناس كلها كوشي سكة واحدة الفينيز راح جاء الطيب اللي اسمه اتشي سي جي راح قال لي ايه قال لنا كلنا ده احنا الرجاله بقى يا جماعه انتوا غلط خلي بالك دي مش سكتكم تعالى يا ابني معايا ربنا يديك تعالى سكتك سكتتك ايه الصح فخدنا من ايدينا ده كذا وودانا مين ودانا سكة الرجاله ازاي بقى الاتش ده بينشط عندنا خلايا في التستس واخدين بالكم فبيطلع تستوستيرون المسؤول عن إن الميل يطلع ميل مسؤول عن ديفلوبمنت اوف ذا اوف ذا دكت سيستم بتاع الميل الغاز والابداه من قصدي كلها اساسا هي ده كان سبب يطلع بالاس جي الست يذهب يروح التستس هنا في خلاص اسمها ليدج ليدكسال ربنا اه ليدكسال يوم هنا الاس يذهب جي يروح لليدكسال ومطلعها تسترون دي مسؤوله بقى عن الميل يطلع ميل عارفينه لما ما تلاش هنا الاس جي او ليدكسال ديته بايظه او ما تسترون الميل يطلع في ميل يطلع له يوترس ويطلع ورغم هو واي يطلع له يوترس ويطلع له فالوبين تيوب ويطلع له فاجينا لكن حدانا ميل ليه يا عشان اس جي جه نشط فلسطة واتسترون خلانا نطلع بقى ايه ناحية الميل وغيرك اغيرك ده كمان اتاري عم جابر متعلق في التستس تحت لغات ميل لغات الاسكروتوم اسمه عمي جابر ده اسمه ايه اسمه جوبرناتلر فبالتسترون ده نختلع عمل حركة تانية اللي قوشة جدا عمل ايه عمل كونتراكشن للجوبرناتلر فرح ما عدل التستس بقى مع المكان انترا ابديمنال رح ما عاديها في كنان رفياعة جدا اسمها ايه انجوانا الكنال بجات ملزا تحت خازغات فين تحت خازغات فين اسكروتوم عشكده خدت انتوا في الجراحة لو يا دا في عندنا بيلاترال اندسنت ديستس في عين صغير ممكن تديره اتش ايه اتش سي جي ده يمكن تدعم ديستنت لنين لي ليه اندستس طيب ناخد شغل دا سيئلة كده يا صغارين اذا اقلت كده واسألكم كده ايه مسيكيات شبه ايه ايه ايه اتعرف جوه اتعرف طيب بص ده كتبك ايه السؤال دوت يلا ده كتاب ايه ان نورمال هيومن ميساسايت ان انورمال هيومن ميساسايت بصوا ده كتاب مراتي جايه خلياكم برده تجوا معاكم بقى كتاب اللحمه بتاع الاسم بتاعنا عشان هنعمل لكم واجب منه انا انا بحل النهارده ده من كتابي بس كده كتاب ده صح انا هينزله ده سيكريت عشان هنحل منه ان شاء الله في اللي هو المراجعات الجايه ان شاء الله بس الفكره يا دكاتره انا عايزكم تيجي معاكم المره الجايه انشاء التب الاحمر بتاع الاسم بتاع عين شمس سواء كان اظهر سواء كان عين شمس لان هو الاثنين بيجي منهم ده ممكن بيجوا بيجو ببنها وشبين من عين شمس وطنطا كل من عين شمس فالفتحه هنجيب الكتاب دوت ده في المكاتب او صوروا صوروا عشان في المكتبه احتمال يتغير احتمال يتغير الكتاب ده صوروا خلاص تعالوا المره الجايه ان شاء الله عشان هعمل واجبات باذن الله من واجب وتحلوا اسئله واللي واقف معاكم حاجه نحلها مع بعض يعني مثلا السؤال ده In a normal, the w normalnym cyklu, w normalnym cyklu, w normalnym cyklu, 3 w ليه؟ انا قلتها يا جماعة فوق in a normal muscle cycle وقدين بالكم فتخلي بالكم مش اي معلومة هي معلومة صح but during pregnancy مش during normal menstruation طيب طب سيكيه إيستورجن كورس بيتيم مش هو ستقالين يا جماعة البيك البيك بروجسترون وإيستورجن بيكونوا في البيك ميد لوتيل عشان ده الماكس مال فونكشن اوف زا كوربس لوتيم طبعا بيطلعك إيستورجن وبرجسترون يقول ستنة ميطلع isoprogesterone طيب secreted pregnantiol pregnantiol ايه pregnantiol ده عبره ده ده عبر عن metabolite أو progesterone في الكيجني الكيجني بتقصب البرجيسترون ويطلع pregnantiol ينزل في اليورين يعني امكانك ان يشوف في ميلي عنديها ovulation ما شوفها ovulation لان طبعاً ما يتملش دول بس يقولكم ممكن يعني pregnantiol in من البرجيسترون طبعا ده urinary وليس سكرية من الكوربس طيب <تصفيق> In the first half of menstrual في النصر الاول من normal menstrual cycle في الفرست half of the normal menstrual cycle Myotic figures اسئلة لفة شوية are seen in the endometrium Myotic figures يعني ميotic figures are in the endometrium يعني فيها دلتاتها proliferation على فكرة في نظر بيبقى اسمها proliferative phase المصدر قلت له لأنها secretions اسمها ما عن الproliferative لو زاد الأيستوجين يعمل كارسنومة ها بنيزيا و ما ناخد ان شاء الله اما في السكريتوري هذا كثرة ما يضع على طيب في النص الأولين لسه في السؤال برد In half of menstrual cycle serum progesterone levels ده طيب Some ovarian follicles degenerate فأول دورة، دوره في النص الأولاني، some of all follicle degenerate. يا جماعة طبعا بننتهي لكوربس، واحدة جريتيم فولكل، كوربس وثام. ده بيخش بيطلع كل دورة، بيخش في السايك في الفيز يعني ألف, ألف, ألف كلهم بيموتوا مع واحدة بس. فمعظمهم بيموت. طيب في first هاف of نورمال ذا يعني فيه كريشن كتير في الفيرست هاف طبعا غلط ده السكريتري فيز ده في الساكند هاف طيب ذات في الفيرست هاف برضه ذا كورباس لوتيم begins to degenerate بالعكس ما بقاش أ... ده في الفترة دي اصلا ما عنديش اصلا كورباس لوتيم انا عندي هنا في فوريكس Tak, <much> była taka. W fertilizacja occurs in the uterine cavity. The if occurred by two spermatozoa, jeśli uchodziło przez dwa spermatozoa, causes a trisomic conceptus. Trisomy. Co Triploidy, Trisplody. Figurament trismy, a Trisomy or Trisomy to extra chromosome the like Down syndrome. The trisomy 21, lekki tribe loydi, extra set of chromosomes. yani 22 zyeda, yani 69 Ale o so, 69, uarfekla owa zisma partial diploid mode. Zisma o partial, it's not, it's not partial so, fertilization is associated with maternal surge of LH. Fertilization. Ma LH serch, nie? Bravo Ariq. Ega ovulation jest LH fertilization depends on Hyaluronidase release by the sperm. Caha ale mi caha. ماذا اكسيسوري بلاسينتا could be associated with anti ولا post-partum ولا pre-term labor ولا post labor ولا fetal malformations لماذا post ليه؟ عشان اذا خلي بالكم البلاسينتا بتنزل كبيرة والشغالة ما بتنزلش بتعمل retained parts وتعمل hemorrhage طب نعرفها ازاي الاكسيسوري نعرفها ازاي؟ انت فيها بيجيلها بلاد جدا من الكورت ويعد المارجن بتاع البلاسينتا الكبيره ويروح لها فتعرفها باي بلاسينتا لو اي بلوت بيسل كروسنج المارجن قرفنا انت عندك فيه بلاسينتا اتفقنا مع بعض ان البلاسينتا ده كانت نيفر مارجن لو ما المارجن يبقى راحها ليه طيب كان حل السؤال دوت Which of the following is not a characteristic of progesterone It is an intermediary product in steroid metabolism I yani mean, it's not maha, yet the yet the Androgen, and estrogen وستين حاوة جات من سيدنا ادم فخلي بالكم بروجسترون يدي أندرجن مع والأندرجن يدي إسترشن طيب البرجسترون كم كربونه هو بيبقى البيك عنده في أي يوم؟ البيك 21 فهنا it contains 21 carbon atoms معاً يا طيب Its main source during early pregnancy is the corpus luteum of pregnancy Early corpus luteum ولا tak, طيب, jest the precursor of to jest to, co się robi w لازم يا mię, انا ja mówię, że to jest to, co się Tak, jest jest w مهم بعد 9 أسابيع من البريجنانسي لا ده خلاص بيبقى بلاسينتا بعد كده طيب اخر سؤال عشان تمشوا The following statements regarding HCG Is a glycoprotein HCG يا جماعة glycoprotein glycoprotein يعني glycoprotein من ده عشرة مينو اما البروجسترون والاسترو والاندروجين فدي جايه من الكوليسترول ديسترويد هرمون طيب ال ليه الفا تو اف اس اتش اه تو اف اس سيم لكن بيتا مختلف ودي من شخصيه هرمون طيب reaches a at 20 ويكس ten weeks, wesz. Eze to jest, fetal testosterone production. Is produced by sensitive